فَاسْتَفْتِهِِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلْعَجِبَتْ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ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 وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم بِهِ تكذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وَمَا كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون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 فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين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 أَلاَ هَلْ أَنْتُم مُطَّلِعُونَ فَاطَّلِعْ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ تَاللَّهِ إِنَّكِ لَتُرْدِين وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّ لَكُنْتَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَةٌ تَنَالُهَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ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 ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين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 أَلَا تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ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 وإن جندنا لهم الغالبون